وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تُرْجِمُونِ وَإِلَّا تُؤْمِنُونِ فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَاحَوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ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 وئاتنا الاولى وما نحن بمنشرين فاتوا بابائنا ان كنتم صادقين اهم خير ام قوم تتبع والذين من قبلهم اهلكناهم انهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين